الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين. آمين ألف لامين.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 والذين آمنوا وآمنوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما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 فإذا أُذِيَ في الله جَعَل فِتْنَةً نَسِكَ عذاب الله ولئلا نصر من ربك لا يقول إنكنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، والنهب الخطاياكم، وماهم بحاملين من خطاياهم، وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 دون الله أوثالا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذَرْرِيَتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَثَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ